كان لكم في فئتين التقطا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يغونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد من Kõikad arra, kõikad arra, kõikad arra, kõikad